فَأَمْسِكُوهُم بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن توكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا ولا يئس من المغيث من 124. وإن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر 125. واللائي لم يحض 126. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهم 127. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا 128. ذلك أمر الله أنزله إليكم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 وإن كن أولاة حمل فأنفقوا عليهم حتى يضعن حملهم فَإِنْ أرضعن لكم فآتوهن أجورهم واعتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من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 118. قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا 119. فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا 110. أعد الله لهم عذابا شديدا